وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَن مَنَجَّاهُمْ إِلَى الْبَذِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَذْكُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَسَّكُوا فَتَوْفَى يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَصَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ اَذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا الله وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحتمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غرب من الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضعفين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينفر من يشاء وهو العزيز الرحيم